الوحدة الثانية الدرس الثالث لام التعريف والحروف الشمسية والقمرية واحد استمع إلى الحوار الآتي وأعده مساء الخير مساء النور إلى اللقاء مع السلامة